قلنا أن مقدارها ربع العشر 2.5% وشروطها إذا بلغت النصاب وهو 20 مثقالا يعني 85 جرام عيار 24 أو 97 جرام عيار 21 أو 113 جرام عيار 18 وذكرنا كيفية حسابها فكرين الإخوة فكرة ولا أقول ان الجرام ال 20 مثقال المثقال ب 4 وربع جرام ده بعيار عيار 24 لما تضربه في عشرين يطلع لك 85 جرام ويبقى 24 عيار 24، عيار 24 85 جرام يبقى عيار 21 كام هتضرب 24 في 85 على 21 هيطلع لك 97 جرام طب عيار 18 برضو نفس الكلام 24 في 85 على 18 طب عيار اللي قبله بقى كام 12 14 وفي 12 وهكذا عايز تعرف الذهب اللي معاك النصاب بتاعه كام هتعمل القسمه دي وعشرين في 85 على العيار اللي معاك طب لو واحده عندها ذهب مختلط عيار 21 وعيار 18 يعني مثلا واحده عندها 50 جرام عيار 21 و100 جرام عيار 18 ده بلغ نصاب ولا لا والله 100 جرام لوحدهم ما النصاب و جرام لوحدهم ما بداخش النصاب تعمل ايه؟ هتحول واحدة للتانية هتوم جاية عاملة 18 جرام معها قد ايه؟ عيار 18 معها قد ايه وتحوله لعيار 21 21 في 97 على 18 هتطلع لك 113 طيب يبقى أنا عندي كان بقى تضرب بقى 21 على 18 في أو 18 على 21 في عيار في الوزنه لك إيه؟ 21 او العكس عايز تحول 21 وعشرين 18 هتضرب 21 في 50 جرام اللي هو وزنة ال21 على ال هيتطلع لك, لك رقم ضيفه على ال جرام بتوع ال هيتطلع لك في رقم النهاي لو فوق ال113 يبقى فيه فيه زكاية. في حل تاني اسهل الأخت تسأل على عيار 21 بكم وتضربه في 97 حيطلع لها رقم تشوف بقى مجموع الذهب اللي معاه يساوي رقم ده ولا لا هي مخيره بالحل ده والحل ده والفضة احنا قلنا 200 درهم الدرهم 2 جرام 3 جرام 25 من 1000 حيطلع له 595 جرام فضة نبدأ النهاردة بقى في مسألة ربعة عند دي في ضم أحدهما الذهب والفضة إلى الآخر امرأة عندها 150 جرام ذهب ماشي و100 جرام فضة هل تضيف الذهب على الفضة عشان تخلي النصاب واحد ولا لا عشان تطلع الزكاة الذهب الواحدة ما فيهوش زكاة لأنه قال من النصاب والفضة الواحدة ما فيهاش زكاة لأنها قال من النصاب ولو ضافت الفضة على الذهب ممكن يبلغ النصاب. ماشي؟ ماشي؟ يعني نصاب الفضة 595 اعتبر عندها 400 جرام. ونصاب الدهب 97 جرام معيار 21 اعتبر عندها 80 جرام. لو ضفت التمانين جرام دولت على بتوع الفضة أو ضافت الفضة على الثمانين جرام بتوع الذهب هيبلغ النصاب. هل يجب عليها أن تضيف أحدهما إلى الآخر؟ أم ده جنس وده جنس؟ الراجح إن هو لا يضم أحدهما إلى الآخر الذهب جنس والفضة جنس والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل فجيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جنس الذهب لوحده وجنس الفضة لوحده يبقى هذا جنس وهذا جنس إنما في الربا لما نيجي إن شاء الله لمزاكرة الربا حتقد إن الربا في حاجة اسمها علة دي فوق الجنس العلة اسمها الثمانية يبقى الذهب والفضة جنسان يجمعهما علة واحدة اللي هي علة الثمانية ان الذهب والفضة بيستعملوا كأسمان يبقى دي اسمها علة زي البر والشعير والرز ده أجناس الأمحة حاجة والشعير حاجة والرز حاجة تلات أجناس مختلفين بس يجمعهم علة واحدة الثلاثه التلاتة إيه؟ مطعمين فده في الربع علل إنما في باب الذكاء أجناس. يبقى مع في باب الذكاء مع الأجناس. إنما نتعامل في باب الربا مع العلل. وعندوضح ان شاء الله من يقلل للربا هنا بيقول لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح. لأنهما جنسان مختلفان. فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر والشعير والقمح. مع أن المقصود منهما واحد وهو التنمية في الإبل والبقر والقود في الشعير والقمح. ولقوله صلى الله عليه وسلم وليس في دون خمس أواق صدقة ويلزم من القول بدم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق أو لا وعلى هذا إذا كان عنده عشرة دناير ومئة درهم فلا زكاة عليه عشر درنير يعني ب ونص لأن الدرهم وربع ومتين درهم يعني حوالي احنا قلنا خمسمائة خمسة درهم يبقى المئة درهم نصهم اللي هو مئتين سبعة وتسعين ونص صح 277.5 في 2 بيساوي 595 صح طيب <تصفيق> طيب لو انت جمعت ده على ده هيطلع نصاب كامل صح نص نصاب ذهب ونص نصاب فضة طيب انا عندي نص النصاب ونص النصاب لده كمل نصاب ولا ولده كمل نصاب مش هيخش تحت الحديث خمس اواقع في مدونة خمس اواقع ليس في مدونة خمس اواقع زكاة وده دون خمسة أواقي لا دا خمسة أواقي ولا دا خمسة أواقي يبقى الراجح. لا يضم الذهب والفضة طيب مسألة أعمق منها بقى وأوقع في وقعنا طب هل يضم الذهب على المال مثال اخت عندها إحنا قلنا أن صاب المرة اللي فات كام 3660 ممكن يكون النهارده تغير اعتبر ان عندها 3300 جرام 3000, 3000 كده ما فيهاش زكاة. وعندها ذهب تسعين جرام، يبقى تسعين جرام ذهب مفهوش زكاة، عيار واحد وعشرين، وتلت تلاف مال مفهوش زكاة، كده الأخت هتطلع زكاة ما لو خدت من هنا حطت هنا هيبقى في زكاة، ولو خدت من هنا حطت هنا ما في زكاة، هل هيبقى في زكاة؟ على الراجح لا، ما فيهاش زكاة، لأن المال جنس والذهب جنس، خلاص؟ لا يضم المال إلى الذهب، خلاص كده يبقى ده على الراجح لا يضم الفضة إلى الذهب ولا يضم المال إلى الذهب لأن المال أصبح الآن ثمانية هو ثمانية بخلاف جنس الفضة والذهب لأن المال اللي معانا له فضة ولا ذهب ده خلاص من أيام سنة 1933 والغطاء الذهب راح وبقى متغطى بالدولار وكل العملات اللي في العالم غطائها هو الدولار ولذلك انهيار الاقتصاد الأمريكي حيؤثر على الاقتصاد العالمي لأنه مش هيبقى فيه, فيه غطاء للجنيه المصري فأصبح الجنيه المصري أو أي عملة موجودة جنس آخر غير الذهب والفضة نسميه ثمانية جنس الثمانية ده يعامل معاملة أثمان من الذهب والفضة إنما ليس جنسا لا ذهب ولا فضة يبقى لا يضم إلى الذهب ولا يضم إلى الفضة يبقى لازم عشان يبقى فيه نصاب؟ يبقى نصاب فضة كامل نصاب ذهب كامل أو نصب مال كامل، نصب فلوس كاملة، 3660 جنيه كاملة. لأن الذهب يزكى وحده، وكذلك الفضة تزكى وحده. المسألة الخامسة في زكاة الحلي. لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للادخار والكراء. يبقى الحلي في ساعات أخت بتاخد حلي تدخره. تدخروا عندها فلوس والدهب اللي هو بيزيد وهي بتقول أنا هاخد الفلوس ديت ايه؟ هتاجر في الدهب بتشتري دهب دهب كسر او اي نوع من انوع الدهب وتشيله مش للزينة انما للتجارة للادخار والتجارة ده في زكاة فيش خلاف من اهل العلم ان ده في زكاة طيب اخت تانية بتشيله للكراء الكراء اللي هو الايه؟ يعني مثلا عروسة رايحة تتجاوز ومجامل مثال إفوالها الليلة بخمسين جنيه مثلا تاخد الدهب تتزين بيه بالليلة بخمسين جنيه هل يجوز؟ نعم ده يكرا ده في برضو ايه؟ زكاة إنما الخلاف في الحلي المرء أشار الدهب أكتر من سبعة وتسعين جرام عيار واحد وعشرين أو مية وثلاثتاشر جرام عيار طمانتاشر أو خليط من بعضهم فوق النصاب وبتلبسهم وبتتزين بيهم وفي الحلي المحرم حلي المحرم في زكاه أيضاً ده واجب فيه زكاه ده كل ده بالإجماع كالرجل يتخذ خاتما من ذهب أو المرأة تتخذ حليا صنعة على صورة حيوان ده برضو من الحلي المحرم المرأة تشتري سلسلة صورة السلسلة صورة حيوان زي التعبان كده أو زي فرعنة سعاد بيعملوا كده اسمها إيه؟ نفرتيتي في صورة سلسلة كده وتلبسها أو ساعات بيعملوا الخنفسة المقدسة ديت يعملوها جواران المقدس بيعملوها كده ده فيها حرام عشان حاجتين عشان حرام عشان قطر ده كان يعبد من دون الله وكانت مقدسة تاني حاجة أنه هو من الصور الحيوانات المحرمة أو فيها صورة حيوان كل ده محرم أما الحلي المعد للاستعمال المباح والعارية العارية أن هي يعني أخت ساعات بتبقى إيه عندها بقى إيه يعني بتاخدها وخليتها صدقة لما الأخت عايزة بدل ما تأجره لها تده عارية تروح تتجوز بها وعلي ترجعها تاني يوم بدون مقابل صدقة يعني الاستعمال المباح أو العارية فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه وذلك لما يلي يعني اختلف أهل العلم هل في الحلي المرأة زكاه أم لا بشرط أن يبلغ النصاب أن يبلغ النصاب اللي هو عيار 21 سبعة وعشرين جرام عيار 18 مية وثلاثة عشر جرام إذا بلغ النصاب وفوق النصاب يبقى العلماء دخلوا في الخلاف الخلاف إبقى الإمام ابو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحاب الرأي قالوا يجب فيها الزكاة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام شفعي قالوا لا تجب فيها الزكاة ووافق الإمام أبو حنيفة يعني قول لبعض الصحابة زي عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة أفتوا بوجوب زكاة الحلي وفي أدل على ذلك منها قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوب وجنوبهم وظهورهم فهذا دليل على أنه يجب في الذهب والفضة الزكاة ليه؟ لأن الله عز وجل أمر والذين يكنزون الذهب والفضة قالت أم سلمة يا رسول الله كانت تلبس كانت أوضاح فقالت يا رسول الله هذا أكنز هذا؟ يعني الأوضاح التي أو يعني حلي أكنز هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ ما يؤدى فيه الزكاة فزكي فليس بكنز يبقى أخذ ضهع الآية الذين يكنزون الذهب والفضة فهي بتقول الحلي ده كنز فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ ما يؤدى فيه الزكاة أو ما يؤدى زكاته اللي هو النصاب فزكي فليس بكنز يبقى اللي بيخره من الكنز اللي هو المرأة التي تزكي زكاة ذهبها هذا الحديث صحيح صححه الشيخ الألباني ورواها ابو داود وأيضا عن عائشة قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت لابس وكنت ألبس فتخات الفتخات اللي هي غوايش فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة قالت يا رسول الله إني صوغته لأتزين لك به يبقى فيه نص في التزينة هو قال أتؤدي زكاته قالت لا قال هو حسبك من النار هو حسبك من النار ده دليل على إنه ده برضه في رواب حديث صح... وحديث الشيخ الألباني ده دليل أتؤدي زكاته معنى كده أنها أتزين به يعني للزينه هو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتؤدي زكاته يعني معنى كده أن الحلي لابد أن يؤدى فيه الزكاة وهذا قول الإمام حنيفة كما ذكرنا واصحاب الرأي وقول الصحابة زي عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وابن مسعود ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وابن سيرين وعطاء ومجاهد وغير هؤلاء الأدل على ذلك عموم النصوص الوردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة وهذا العموم يشمل الحلي وغيره قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الدليل الاخر ما رواه أهل السنة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة المرأة دي كانت اللي هي اسمها بنت أبي بكر أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدي ابنتها مسكتان المسكة هو هنا بيقول يعني سواران الأساور غليظتان من ذهب فقال اتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أي أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث نص في الموضوع وله شاهد في الصحيح وغيره حديث صحاحه الألباني وصحاح إسناده ابن القطان كما في نصب الرأي ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك طيب هل هي جزء للمراه ساعات المرأة بيبقى عندها 100 جرام عيار 21 لو هي طلعت زكاتها طبعا هي اللي هتطلع زكاتها مش جوزها ده مهمه ان المراه هي اللي تطلع زكاتها طب المراه ما معهاش فلوس ممكن زوجها يتبرع ويؤدي هو زكاته زكاتها عنها بس بشرط ان يقول لها لان هي اللي اللي واجب عليها لابد من نيتها قبل ما يطلعها يقول لها انا هطلع لك الزكاه بكره تقول له ماشي او لا لأن هي المسؤولة هو وكلها في دفع الزكاة طيب ماذا تفعل المرأة لو كانت متعسرة وليس معها مال ممكن تبيع منه حتى تقل عن النصاب يعني عندها 100 جرام هتبيع 10 جرام لغاية ما يبقوا 90 جرام 90 جرام ما فهمش زكاة. وتريح نفسها وتخرج من الخلاف خالص إن مفهومش الزكاة والعشرة جرام دول تبيعهم وتتأخذ وتست... المال هذا تتصدق به أو تعمل به ما تريد أو تشتري به شيء هي حرة فيه ويبقى كده خرجت من الخلاف يبقى عشان تخرج المرأة تخرج من الخلاف ت... ت... تنزل عن النصاب امرأة عايزة بت... نعم لا مش هروب ولا هاك مش هروب من الزكاة ولا هاك هي ب بعته لإن كده كده حين أصل يعني السنة الجاية هطلع 2.5% اللي بعدها خلاص الدهب خلص خ... نزل عن الزكاة فهي عشان تخرج من الخلاف تفعل ذلك أو تؤدي زكاته. طيب في نوع تاني آخر الألماس فيه زكاة ممكن المرأة تشتري بهم ألماس الألماس مفروض زكاة الألماس مش ذهب وممكن يبقى خاتم الألماس لوحده بيبقى بيعد نصاب كتير يعني ممكن يبقى خمستاشر ألف جنيه أو أكثر فممكن تشتري الألماس وتخرج أيضا من الخلاف. طيب سؤال آخر الدهب الصيني ده في زكه لا الدهب الصيني ده بس صيني فوجز لأنه هو مش دهب ده هو اكسسوارات طيب دهب لابيض في زكه الدهب لابيض هو دهب عيار 18 ولا بلاتين يا محمد بلاتين بلاتين مش دهب خالص صح والله لو بلاتين لو مش دهب خالص بس العرف التجارة بيقول عليه ذهب عيار بذهب طم... أبيض يبقى فوش زكاة, لأن البلاتين زكاة لو عيار 18 فعلا بس لونه أبيض يبقى في زكاة يبقى العبرة بهو بلاتين ولا عيار 18 أه؟ حلية بس لازم الحلية بقى ذهب أو فضة ما احنا قلنا اللي يطلع عليه زكاة ذهب وفضة بس لو فرضنا المرأة تحلت بالألماظ أو باللؤلؤ آه كل عام 2.5% كل سنة على سعر المرأة تعمل ايه تيجي في كل سنة في المعاد اللي اشترت فيه الدهب وتحسبه 2.5% وتحسب قيمته بشرط القيمة دي من غير مصنعيه ومن غير خرز قيمة دهب صافي من غير خرز ولا مصنعيه وتضربه 2.5% يبقى ده زكاتها سنويا كل سنة تطلع عليهم زكاة وكل سنة بيتغير ممكن يزيد وممكن ينقص خلاص يبقى الدهب البيض اللي احنا قلنا ايه على حسب حاله بقى انا ما عرفش هو بلاتين ولا عيار 18 بس هو لو بلتين يبقى فوش زكاة بس اغلب التجار لما سألتم قالوا لي ده بلاتين مش ذهب خالص يعني واللي انقل بقى عيار 18 بس ما تلون ببيض يبقى ده فيه الزكاة زكاة العروض يبقى كده خلصنا من زكاة الذهب طيب امرأة عندها ذهب وبنتها عندها ذهب تجمع الاثنين على بعض لا دي لوحدها ودي لوحدها دي زمة ماليه لوحدها ودي زمة ماليه لوحدها البنت اللي لما بتمتلك ذهب لما تكبر هتمتلكه برضه كل يعني الراجل يمتلك ذهب والمراه تمتلك ذهب هيضموه على بعض لا الزوج عنده ذهب بيتاجر بيه شاري جرام عشرين جرام ذهب المراه اشترت ذهب بتلبسه هل ينضم ده على ده لا لان الرجل لوحده مال والمراه لوحدها مال كذلك المراه وبنتها نعم آه بس أولاد البنات اشتراها ودهم للبنت بقى ملكه حتى لو البنت صغيرة عندها سنة أو شهور بس امتلكت هذا المال امتلكته فدخل في ملك البنت فلا يضم على ملك الأم طيب زكاة عروض التجارة العروض جمع عرض أو عرض وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان وهو أعمى أموال الزكاة وأشملها أعمى أموال الزكاة وأشملها إحنا قلنا بس عروض التجارة لو عملنا وزارة للزكاة عروض التجارة السنة دي في السعودية طلعت 84 مليار ريال سنة دي بس كان السنة اللي فاتت 75 مليار ده عروض التجارة بس ده زكاة 84 مليار والله يا أخواننا الناس يعني هم اللي بيفسدوا البلاد لو اتبع شرع الله عز وجل لرخد البلاد دي طبعا الملك عبد الله بعت 200 مليون ريال للصومال والباقي طبعا عندهم في الموازنة يعني في ميزانية الدولة فمصر مش أقل من السعودية في التجارة والسوق يعني برضو مش هيصل على الأقل سنويا 80 مليار جنيه سنويا ده زكاة الأموال ده في بعض الناس زكاة أموالهم بالملايين فلو عملنا وزارة الزكاة طبعا دي فضيحه عند الليبراليين نعمل ضرايب. إنما الزكاة ده إسلامية فللأسف الشديد يا أخوانا اللبرالي في الحقيقة ما هوش لبرالي هو ضد الإسلام بس اسمه لبرالي يعني مثلا في يوم نجيب محفوظ عمل رواية فيها سب لله علانيه وبس بس بأسماء مختلفة طبعا أنت عارفينها أولاد حرطنا دي عند الليبرالي حرية فكر لانه بينتقد ربنا وصل لمرحله من الفكر ان هو وصل للنقد لغايه نقد ربنا ولما أحد المشايخ الفضلاء نقد نجيب محفوظ بقى دي بقى تخلف وراجعيه ولازم يسقط في الانتخابات وده التخلف السلفي طب عملوا يا بنفس المعامله اعتبره بنفس الس... نفس الطريقه ان هو ناقد ونقد ما بقاش, بقاش نقد ربنا طب هو نفس الشيخ لو نقد ربنا حينقلب بقدرة قادر لمفكر عبقري هي في الحقيقة مش لبرالية هي في الحقيقة هي ضد الدين لأن الليبرالي نفسه ما هوش معتقد بهذا الاعتقاد الحرية الكاملة يعني بدليل لنا لو شتمت ربنا قدامه أنت مفكر وعبقري ولا شتمته هو أو شتمت أبوه حي إيه هيعترض علي ويقول انت متخلف وحترجعنا للقرون الوسطى ولابد و... و... انك تسقط في الانتخابات عشان خاطر رؤية الشعب يحب الليبرالية وغير ذلك يعني الزكاة اللي زاني تحقق مال الدول حطات مزاقات مال الدول ايه؟ الزكاة اللي طرح مال لا ما بتحطش في الميزانية العامة بحظل في ميزانية خاصة لمصارف الزكاة لا لان في فرق بين الفيء والزكاة في فرق المصارف العامه للمسلمين وفي فرق مصارف الزكاه مصارف الزكاه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة يقلبوهم وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله كل ده دول التمن اصناف دول لهم مصارف خاصه لابد أن يعتني بها الامام ما ينفعش يضم المال كله على بعضه ولذلك الاخوه اللي بيتجمع زكاه لازم يبقى عنده صندوقين صندوق خاص بالزكاه وصندوق خاص بالصدقه عشان ده ليه مصارف وده ليه مصارف الزكاه ياخدوا الضرايب لو, لو, لو ممكن يجوز شرعا أن يتخذ الضرائب في حالة واحدة بس لو عجزت الميزانية عن أداء الناس يعني لو خذ الزكاة والفيء وصدقات الناس وبيت الملفضي يجوز ان هو يقول للناس هاتوا ضرائب بس بشرط أن يستنفذ كل الوسائل الشرعية مش يعطل كل الوسائل الشرعية واخد زكاة وياخد ضرائب مفهومة دي؟ لا هي لجنه الزكاة بجنبها لجنه ماليه دي خاصه بقى اذا نفذ الزكاه ولسه موارد الدوله لسه ما, ما موارد الدولة كلها خلصت ومعدش فيه غير موارد الضرائب يجوز ان هو ياخد الضرائب بس دي حالات طرقة مش داي مش ضرائب دائمه لا طب فرضنا ان جينا في يوم من الايام والدوله بقت غنيه تسقط الضرائب على الناس أوه. لا, لا لا لا الامام هيفرضها على الناس بس بطريقة معينه يجتهد فيها الإيمان. لو بلغ الطفلة الصغيرة لو بلغ المال اللي معاها أو النصاب اللي معاها نصاب زكاة عليها زكاة لوحدها. احنا قلنا الطفلة الصغيرة دي مالها زي مال امها ده مال وده مال. لو فرضنا البنت الصغيرة أبوها فضل لها ده بلغاية ما بلغ النصاب 97 جرام عار 21 يبقى حد أدي هي كمان. أبوها اللي حيأدي زكاة. لو متشال، حتى لو متشال. وسمي بذلك لأنه لا يستقر بل يعرض ثم يزول اللي هو عروض التجارة يعني فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها من النقدين يبقى كلمة عروض تجارة احنا وضحناها المرة اللي فاتت في فرق بين البيع وفي فرق بين عروض التجارة واحد اشترى شقة بس شريها وإن شاء الله حيبيحها إنما مش هيتاجر بيها إن واحد تاني بقى تاجر شقة بيشتري شقة وتستنى غيت ما تغلي وقابا يحى عشان الربح وبعدين ياخد فلوسها يشري به شقة تاني عشان الربح أو يشري بها أرض أو يشري بها عربية زي تاجر السيارات واحد عنده اشترى عربية وبعدين العربية ديت لقاها سوقها حلوه حتكسبه بحه إنما الأقصى بيت تجارة إنما واحد تاني اشترى عربية عشان هو تاجر عربيات اشترى عربية عشان قطري يكسب فيها ويباحه اشترى عربات تانية فرق بين عروض التجارة وإرادة البيع فيقول أي الدليل بقى على أن عروض التجارة فيها زكاة الزكاة وجب فيه لعمون قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جابر رضي الله عنه أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ولا شك أن عروض التجارة مال يبقى عروض التجارة زكاة مال يبقى عروض التجارة زكاة مال 2.5% زي المال لابد أن يحول عليه الحول زي المال وتقوم على نصاب مال يبقى عروض التجاره مال يبقى تخرج مال ماشي تخرج مال شروط وجوب الزكاه فيها أول شرط يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرا ما يبقى ورثه يعني لو واحد ورث دكان عن أبوه حيبقى ليه زكاه لو نوى التجارة إنما لو ما نوىش التجارة خلاص يبقى دي ما فيهاش ايه زكاه أن يملكها بنية التجارة ده الشرط الثاني أنه يبقى لازم ينود فيها التجارة أن تبلغ قيمتها نصابا اللي هو نصاب الفضة بالإضافة إلى شروط الخمسة السابقة فإذا حل علي الحول قومت بأحد النقدين الذهب أو الفضة اللي هو الأقرب للفقير والأحظ للفقير اللي هو نصاب الفضة فإذا بلغت القيمة نصابا وجب فيها ربع العشر ولا اعتبار في التقويم لمشتورية به العروض لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول يبقى بيقومها يوم الحول طب بيقومها على سعر الجملة ولا على سعر البيع على سعر الجملة ليه لأنه هو ده اللي يمتلكه فعلا ده سعر ده بعد ما تتباع يعني واحد عنده دكان كيف يؤدي زكاة هذا المحل أول حاجة يجرد هذا المحل يجرده بسعر الجملة شوف مثلا عنده جبنة يشوف هو شارك جبنة بكام بيقول بيشوف هو لو بح الجبنة ديت لو صف المحل تتباع بكام سعر الجملة طب أمال سعر ده ايه ده سعر البيع ده مكسبه اللي لسه ما جلوش فكيف ي... اللي لسه ما جالوش ممكن يبقى بكرة بجنيه ممكن يبقى عشرة جنيه ممكن سعر الجبنة يزيد ومش عارف مكسبه كام تاني حاجة ده مكسبه اللي هو اللي حيبيعه بيه اللي لسه ما جالوش فكيف يؤدي زكاة لسه ما جاتش زكاة مال لسه ما جاتش يعني افترض ان المكسب ده 20% يعني هيؤدي زكاة 20% لم يدخل في ماله بعد فلابد ان يقومه بسعر الجملة وبعد كده بعد ما يقوم المحل كله سعر س ثاني نقطه يشوف المال اللي معاه لان عروض التجاره تض... تضم الى المال بخلاف الذهب والفضه لا يضم الى المال ليه بقى لان حين قلنا عروض التجاره مال صح لأن هي عباره عن زكاه مال زكاه مال كانك انت شايل المال ده عندك في الخزنه فتضم على المال الذي في يده لان اللي بيبقى عليه مال عايز يشتري محوش مثلا فلوس هيشتري بيها بضاعه فالفلوس دي تضاف على الايه على الجرد يبقى دي تاني خطوة أول خطوة يجرد بسعر الجملة تاني خطوة يضم المال الذي في يده على الجرد تالت حاجة يخصم الديون التي عليه طبعا أي ذو كان عليه ديون عليه ديون فلان نزل البضاعة وحياخد البضاعة الأز... حياخد الفلوس بتاعها الأسبوع الجاي أو الشهر الجاي أو شيك في صيدلية وعليه كمان تلت شهور السداد كل ده ديون عليه بيخصمها يبقى تلت تلت خطوة تخصيم ما عليه من ديون رابع خطوة جمع ما له من ديون حية يبقى أربع خطوات رابع حاجة يجمع ما له من ديون حية لأن برضو المحل ممكن يكون جارك عم محمد جارك واخد إيه؟ واخد بضاعة وما جاب لكش فلوس شكك ممكن الشكوك يوصل لألف أو ألفين جنيه أو تلت تلاف جنيه وبعض الصيدرات بيوصل لعشر تلاف جنيه شكوك. فكل دي فلوس هتجيله يحسبها كأنها في يده واحد بيقول العلة في الذهب وما فيش في الألماظ لأن الله عز وجل نص على الذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ده ما ذكرش أي صنف تاني ما قالش النحاس مثلا ما قالش الأحجار الكريمة ما قالش اللؤلؤ ما قالش أي حاجة هو الذهب والفضة فقط فهي منصوص عليها والعلة فيها علة معروفة اقتصادياً لأن الذهب والفضة هو عصب التجارة العالم كله قائم على الذهب والفضة ده ولذلك تلاقي سعر الذهب كل يوم طالع ونزل على حسب الاقتصاد سعر البترول أول ما برميل البترول يعلى تلاقي الذهب إيه؟ نزل أول ما الدولار علي تلاقي الذهب تأثر بهذا العلو طيب لو, لو, كل، لو كذا شريك في التجارة كل واحد لوحده يعني مثلا خمسة شركة في دكان الخمسة دول كل واحد يحسب فيهم التجارة لوحده نصيبه لوحده يعني لو كانوا أصحاب رؤوس أموال متساوية هيبقى التجارة دي مثلا خمس خمسين ألف مثلا بضاعة يبقى كل واحد بيطلع عن نفسه عشر تلاف جنيه عن عشر تلاف جنيه يعني مئتين وخمسين جنيه عن نفسه كل واحد طيب هو لازم يطلعها من معاه ولا ممكن يتفقوا كلهم يطلعوا مع بعض على حسب ما اتفقوا ممكن يقولوا احنا هناخدها من الربح ونقدي الزكاة وكل واحد يبقى يخصم ده من نصيبه فوق النصاب اه لو فرد واحد فيهم تحت النصاب يبقى ده ما زكاة الديون الميتة بقى اللي هو مش مضاقع انها تيجي دي ما تحسبش احنا قلنا الديون الحية فقط الديون التي ير يرجو يرجو ان تأتي ناس جيرانه وعارفهم كويس وعارف ان الراجل ده متاخر عشان هيجيله فلوس بعد كده بيبقى هو عارف يعني الضرائب الضرايب ما بتخصمش من, من الزكاه في زكاه الخارج من الارض ده النوع الثالث احنا قلنا النوع الاول زكاه ال الذهب والفضه الحمد لله النوع الثاني زكاه العروض النوع الثالث زكاة الخارج من الأرض اللي هي الحبوب الثمار. الأصل في وجوبها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض مما أخرجنا لكم من طيبات ما كسبتم دير التجارة ومما أخرجنا لكم من الأرض دي الخارج من الأرض الزراعة والثمار يعني وتجب الزكاة في الحبوب في الحب في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا رحمك الله وتجب في الثمار عند بدو صلاحها بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل ولا يشترط له الحول لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده الحبوب بتتخذ يوم يوم الحصاد يخرج 5% من الشويلة طلع له مثلا 100 شويلة يطلع 5 شويلة وهكذا 5% من قيمة من ما خرج من الزرع وحنفصل دلوقتي يعني. فتجب الزكاه في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار شرط الثالث مطعوم يبقى ما هي الشروط بتاعت حبوب الثمار اي ارض بيخرج عليها زكاه لا لازم يتكون فيها هذه الشروط اول شرط ان يكون من الحب حبوب اصحاب الحرف والمهن ما عندهمش زكاه الموظفين وأصحاب الحرف ما لهمش زكاة زكاتهم المال اللي حيحوشه بلغ بنصاب يبقى عليه زكاة إنما المهنة نفسها ما فيهاش زكاة طيب الشرط الأولاني الشرط الأولاني أن يكون حب أو ثمر يعني الخضروات ما فيهاش زكاة الفواكه ما فيهاش ماشي حب أو ثمر تاني شرط أن يكون مدخر زي الرز ينفع الداخره يبقى لابد أن يكون مدخر آآ والشرط الثالث أن يكون مكيل أو موزون بيتكل أو يتوزن طبعا كل الحبوب الثمار عندنا تكل أو توزن الشرط الرابع أن يكون مطعوما يؤكل يبقى دول أربع شروط في وجوب الزكاة في الأرض طب القطن في زكاة طب نشوف كده هل هو مكيل؟ آه مدخر اه ماكول مطعوم لا مفيش حد بيأكل القطن الا واحد مثلا نايم ولا حاجه وجعان ياكل لحاف ده ماشي انما إنما القطن ما, ما حدش بيتغذى عليه يعني من حبوب او ثمار لا لا حب ولا ثمر لا بزر وما بيتكلش لا البنجر مفروش ذكاء نعم لا الفلوس لا في فتوى اللجنة الدائمة على إن الفلوس اللي هتطلع منه زكاة. إنما الفلوس اللي هتطلع منه هيبيع البنجر ويأخذ الفلوس ده بقى لو مع سنة يبقى فيها إيه يبقى فيها زكاة إنما فتوى إن والقطن زكاة. بعض أهل العلم بيقول الفلوس اللي هتطلع منه هيطلع قول من القول الثاني قول الجمهور إن مفهوش زكاة غير في الحبوب والثمر فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحب والثمر فقط حتيجي الأدلة دلوقتي ولا تجب في الفواكه كهو بيقول حبوب الثمر كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب ولا تجب في الفواكه والخضروات فالمكيل لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوسيق فيها وهو التحميل التوسيق اللي هو في وثق في ثلاثون في النصاب دون خمسه اوسق خمسة اوسق فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فيها التوثيق التوثيق اللي هو الكيل يعني والمدخر لوجود المعنى المناسب لايجاب الزكافيه وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا زكاه فيه احنا قلنا زياده كمان هو المطعوم يشترط لوجوب الزكاه في الحبوب والثمار شرطان اولا بلوغ النصاب وهي خمسه اوسق ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوسق هو حمل البعير وهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وخمسة الاوسق 300 صاع اضرب خمسة في ستين يديك صاع فيكون زنة النصاب بالبر الجيد ما يقدر بستمائة واثني عشر كيلو كيلو ده في البر الأمح وده بيختلف اختلاف الحب يعني الرز اخف منه فيبقى الصاع اتقل يبقى الصاع وزنه اتقل يعني الرز على وزن اتنين كيلو و جرام وفي وزن ثاني وفي خلاف في وزنه يعني اتنين كيلو 750 جرام هتاخد بالاحوط اللي هو الاقل 2 كيلو وخمسين جرام وتضربه في 600 في 300 هيطلع لك نصاب الرز خلاص طب نصاب الرز بعد التبييض ولا قبله المفروض انا بحسبه بعد التبييض لان قش الرز ما بيتكلش بت... خلاص فانت تحسب بقى بالتجربه كده تشوف قد إيه يطلع منه القش بتاعه يطلع منه قد ايه وتكمل وت... عليه يعني ما نووي قال ان الرز اللي كان عندهم بيطلع النص بالنص خدت بالك عندهم عندنا مثلا ممكن يطلع الربع صح كم 70% يبقى انت بتحط 30% سرسة و70 وماشي. أنت بتحط 30 من عندك بقى يعني بدل ما يبقوا 900 كيلو هتحط 30% اللي هما كمان 30... 300 كيلو يبقى 1200 كيلو انت بتحسبها بقى على حسب اللي هيطلع المهم الرز بعد التبييض يبقى 300 صاح. هو بيقول على اعتبار وزن صاع 2 كيلو و400 جرام طبعا باختلاف إحنا أنت في رمضان بنعتبر الصعب يبقى فيه نشرة بتنزل عن ص ص صاع صعب يختلف الثاني الحبة التاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة مقدار الواجب الواجب الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة ما هو بيأخذوا بإشره بس أنت المفروض لا بس هو بيتكلش بإشره لا هو الزكاة ده بعد تصفية الحب لازم النصاب يكون بعد تصفية الحب أيوة بس القشر ده مش محسوب يعني مثلاً, انت مثلاً هو 900 كيلو ده النصاب صح؟ طيب بعد ما بتطلع الـ هيطلع كم كيلو؟ هيطلع 700 كيلو صح؟ يبقى 700 كيلو هم اللي مأكلين يبقى أنا يعني فرضنا بلغ النصاب وزاد صح؟ هتطلع أنت كده يعني إحنا قلنا لو طلع ألف, الف كيلو هتطلع أنت ماشي مش مشكلة ما هتطلع بزيادة لا بس أنا أقصد بقى هل بلغ النصاب ولا لا أنا بحسب النصاب بلغ ولا لا بعد تصفيه الحب لما تيجي تطلع على الفأير طب ما أنت كده كده حتطلع الفأير قبل التصفية ولا بعد التصفيه نفس النسبة ما هي مش هتفرق لو بلغ النصاب لو ما بلغش النصاب بقى تفرق لأن أنت ما أنتش عارف هو بلغ ولا لست ماشي بس تحسب النصاب بعد تصفيه الحب لو النصاب بعد فصفية الحب بلغ النصاب طلع زي ما أنت عايز بقى ما هو أنت كده كده الفقير حياخدهم بالنسبة اللي أنت حاسبها فيها الواجب من الحبوب الثمار العشر فيما سقي بلا كلفة بأن يكون عثريا العثري اللي هو في بعض الثمار بتزرحها وتسيبها ما تزئهاش هي لها جزور طويلة بقى تنزل في الأرض تاخد الماء أو تسقى بماء العيون في أماكن فيها عيون هي العين بتطلع مية وتسقل الثمار دي فيها عشرة في المية دي ليست عندنا هنا في مصر إنما في بعض الأماكن في زي لبنان أو غيرها بيعمل هو على الجبل مدرجات رز كده والشتاء هو اللي بيروي الرز وبعد كده هو ييجي في آخر المسم يحصده فعندنا هنا لازم يجيب مكان راي عشان يطلع من من النهر ويروي الزرع ده فيه نصف العشر يعني 5% يعني إحنا زكاتنا في مصر 5% 5% من إيه؟ من مما خرج من الارض وكان فوق النصاب تطلع 5% منه لا ده بلا كلفة ده عشر في المية بأن تسقي بالد... تسقى بالدلاء والسواني الس... الثواني هو بيقول هنا الدلاء جمع دلو وهو ما يستقي به من البئر والثواني جمع ثانيه وهي الناقة التي يستقي عليها وهي النواضح كانوا بيجيب الناقة وتروح تحمل الماء وتروي وت... ت... طيب زيها مكان الري وزيها الدلاء لسه ما الس... السواء الأديمة دلوقتي مكان الرأي اللون سمو الشدوف كل ده خمسة في المية إحنا دلوقتي بقى مكان الرأي برضو خمسة في المية لا طمطن لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا يعني ليه جذور العشر وفيما سقي بالثواني أو النضح نصف العشر نصف العشر يعني خمسة في المية والعشر يعني عشرة في المية المسألة الرابعه في زكاة العسل، حكى ابن عبد البر رحمه الله عن الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو الأظهر لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة حتى يقوم حتى يقوم دليل على الوجوب. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الحديث في أن في العسل العشر ضعيف وفي ألا يؤخذ منه ضعيف. الا عن عمر بن عبد العزيز واختياري أنه لا يؤخذ منه اختيار مين الإمام الشافعي لان السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست فيه وليست فيه ثابته فكانه عفر ليست فيه سنة ثابتة عفر. وقال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقه في العسل خبر يثبت يبقى وجوب العسل مداره على صحة الحديث في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كان يأخذ في زمانه من كل عشر قرب قربة من العسل هذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني وضعفه كثير من أهل العلم فهو مناط الحكم على هذا الحديث لو صح هيبقى فيه زكاة ولكن العسل اللي عندنا ده بقى اللي احنا عندنا ده فيه زكاة ولا لا طيب آآ آآ العبرة فيه؟, فيه هل هو للتجارة أم للدخار طبعا كل اللي عنده مناحل أنت عارف النصاب كام النصاب 66 كيلو عسل فغالبا لما يصل إلى هذا الحد بيكون بيتاجر فيه ففي فتوى اللجنة الدائمة على أن في هذه الحالة أن يكون العسل فيه عروض تجارة هي طلع 2.5% من قيمة العسل إذا بلغ 66 إذا بلغ النصاب جت ازاي صح؟ العشر قرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من كل عشر قرب قربة القربة تلت آسع يبقى النصاب تلتين صاع طيب النصاب 30 صاع طب الصاع العسل بكام؟ القربة تلت صاع ده النصاب يبقى وصاع العسل بكام؟ صاع العسل حوالي 2 كيلو ومتين جرام تضرب بقى اثنين كيلو ومتين جرام في اطلع لك كام ستة وستين. طيب الركاز دي اخر حاجة في الزكاة اقصد يعني في زكاه الخارج من الارض هو ليه حط العسل في زكاه الخارج من الارض اه النحل بيتغزى على الأرض وبعدين يطلعه فكأنه خارج من الأرض يعني والركاز برضو ها؟ لا العسل ليس وده صناع صناعي عسل صناعي عسل الناس الغلاب طيب الركاز برضو خارج من الأرض آه. لا ده ملاس ده طالع من الصناع سكر هو اخر نهاية الأرض برضو. اه بس ده من صناعي ما فيهوش زكاه نعم لا فيهوش زكاه لا العسل الاسمر لو كان بيتاجر فيه هيبقى عليه عروض تجاره العسل الابيض بيتاجر فيه عليه عروض تجاره يبقى العسل كله عليه عروض تجاره خلاص ومساله زكاه العسل بقى ما اظنش تقوا واقع دلوقتي ولكن مدارها على الحديث الحديث صح حسنه شيخ الألباني وضعفه كثير من أهل العلم مزارع السنه فيها زكاه برضو. بس زكاه عروض تجاره برضه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 هذا لم يشترط هذا الشرط إلا المالكية وأظن أن هذا ليس فيه دليل أنه أن يطلب الركاز بمال وإن يبقى ليس بركاز ولا يشترط له الحول ولا النصاب يعني واحد لقى أثار وكانت لها قيمة بدون الصنم احنا قلنا الصنم يحرم بيعه في إجماع عن أهل العلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأصنام فلا يجوز بيعه كهيئة صنم إنه ممكن يطمسه ويبيعه يقطع رأسه أو يغطي شمع. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس خمس يعني كم؟ عشرين في المية ده عشرين في المية ده هيطلع وهو في يصرف في مصالح المسلمين العامة هتصدق فيها بعشرين في المية وياخد الباقي ياخد تمانين في المية منه ولا يشرت أن يكون من مال معين فسواء كان من الذهب او الفضه او غيرهما أو غيرهما يعني فرضنا لا احجار كريمه فرعونيه قديمه ورق البردي والورق البردي ده خدوا والناس عايزه تشتريه بملايين ممكن يبيعوا طيب سؤال مهم لو ان الدوله حرمت بيع الاثار هل يجب علينا ان احنا نلتزم بهذا الامر طب والله نشوف الدوله حرمته ليه يعني احنا قلنا ان الدولة وظيفتها هي حراسة الدين طب هل الدولة حرمت الاثار لحفظ الدين لا فاذا الدولة والله عايزة تحرمها لا يجوز لاي ولي امر ان يمنع زكاه او يفرض زكاه دي اسمها زكاه ركاز زكاه ما يحقش لولي الامر مثلا أن يأتي على الزكاة ويقول إيه بدل ما تبقى 2.5% لكم 5%, 5 ينفع يحرم عليه فما ينفعش برضه وليه الأمر يجي يقول زكاة الركز إحنا هنلغيها بدل ما تبقى 20% هتبقى 100% ما ينفعش هو الزكاة ربنا فرطع 20% هو يخليها 100% ليه يعني تصرف 100% كلها لا إنما ممكن الدولة تشتريها ماشي ما تظلمش الناس تشتريها تقول للراجل إيه، شوف تمنه كم بدل ما تتبيعه للأجانب احنا أولى وتشتريه ممكن الدولة تشتريه هيقبضوا عليه ما أنا بقول احنا, إحنا بيقول بيعتقلوه ويقضوا يبعوه لنفسه الله استعالى ففي فرق بين تقييد المباح لولي الأمر وفي فرق بين تحريم الحلال ماشي. وتغيير شرع الله هو شرع ربنا 20% تلحهم للدولة و80% ليه هو الدولة حطت قانون في 100% للدولة وهو يتحبس طبعا هذا قانون لا يعتبر شرعا لأن القوانين أي قانون بيصدر من الحكومة بيعرض على كتاب السنة الأول إن الكتاب والسنة عمل به أو وافق قاعدة شرعية فيها مصلحة معينة يعمل به إن الكتاب والسنة أخذنا بالكتاب والسنة ده أي قانون في قوانين إدارية غير منطبة بالكتاب والسن دي تعرض على المصلحة والمفسدة يعني في قوانين إدارية في الأحكام يعني أحياناً بعض الشغل والإدارات والقوانين بتاعتها من سنة خمسة وخمسين قوانين بالية قانون مثلا غرامة لو واحد اتمسك مثلا مخدرات ولا حاجة هيدفع غرامة قاسيه قدرها عشر جنيه طبعا عشرة جنيه 55 غرامة قصية. لسه يعني مثلا بعض الموظفين لما يجوز بيدلوا علاوة علاوة 2 جنيه ده على سنة 55 على سنة 55 2 جنيه علاوة. لما يخلف كمان 2 جنيه فدي قوانين بالية دي يتعرض فيها على مصلحة والمفسدة يعني لا لا ما انت صاحب المحل المسؤول لا هو قال لي يعني لو ويعرف كونه من دفائن الجاهلية بوجوب علامات الكفر عليها ككتابة أسمائهم ونقش صورهم ونحو ذلك من العلامات طبعا معروف يعني اللي حيلاقي حاجة معروف هي من دفن الجاهلية ولا من دفن الإسلام طب لو كانت من دفن الإسلام تبقى إيه تبقى لقطة يعني فرضنا واحد لقى صرد فلوس ذهب لقاها بيبص كده لقاها دراهم فرعونية تبقى دي ركاز ولا لا ركاز هيبيق... هياخد منها 80% ويتصدق ب20% طب وجد فيها علامات الدولة الفاطمية يبقى دي ايه اسلامية هيعمل فيها ايه دي لقطة اللقطة دي ملكه كلها 100% بتاعته بس بعد سنة هيعرفها سنة وبعد السنة تدخل في ملكه طب ده الدولة الفاطمية دي احنا بيننا وبينها قرون بس يجب التعريف برضه يعلق يفطأ ورقة كده وجد مبلغ من المال <تصفيق> لمدة سنة لأنه لعل يكون واحد مسلم فعلا دي ملكه وهو كان بيحتفظ بيها ويشالها لعل يكون ملك حد يقعد سنة بعد السنة لو محدش قال له عليها يبقى هو إيه ملكه كلها 100% ويبدأ بقى ويتصرف فيها ملك كأنه مال دخله عليه زكاته بعد ما تبلغ سنه سنه بعد حول التعريف مش سنه بحول التعريف بعد حول يعني سنه تعريف ويبدا بقى يعد من بعد السنه الجايه يعد سنه كمان يعني سنتين التعريف على حسب الحال نعم طريقه التعريف طريقه التعريف على حسب الحال اقلها اقلها ورقه وتتحط على الأماكن العامة واللي يظن فيها وجودها مع رقم الموبايل يعني وجد مبلغ من المال فمن ضاع منه فيطلب الرقم الفلان. الورقة دي تتحط في الأماكن العامة زي مثلا مساجد كبيرة تتحط على بواب المساجد أو في الأسواق على باب سوق أو المحلات التجارية اللي في المكان اللي وجدت فيها. لو كانت في منطقة صحراوية او طريق سريع توضع في اقرب قرية او اقرب بنزينة برضو نفس الكلام على ورقة فيها رقم الموبايل وفيها يكفي بس انك تقول وجد شنطة وجد مبلغ وجد حاجة بس كده لان انت ما تعرفهاش عشان قطر ايه تحتفظ بصفاتها من اجل انت يعني لك على صدق المخبر يعني. واما المعدن وهو كل ما تولد من الأرض من غير جنسها ليس نباتا سواء كان جاريا كالنفط والقار أم جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق فتجب فيه الزكاة بالإجماع كما سبق هو في الحقيقة الذهب والفضة اللي فيه إجماع أما بقيت المعادن فيها خلاف والراجح إن ذهب الفضة بس اللي فيه, فيه زكاء وبقية المعادن ما زكاة يبقى واحد ده لقى ذهب وفضة يبقى فيها ذكاء معدن معدن زي الجبالين اللي لقوهم في الصحراء الغربية اللي هم اختفوا فجأة دول لو واحد ايه لقى فيها طعام ياكلها مش عارف يعني ايه فيها طعام يعني لقى سندوتش مثلا جمل او خروفها ده في باب اللقظة إن شاء الله إن لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض فقول تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض يبقى مراجعة سريعة كده قبل أن ننهي هنا زكاة البهيمة العام دي إن شاء الله ناخدها المرة الجاي يبقى أنواع الزكاة زكاة الذهب والفضة ويدخل فيها زكاة الحلي دية لها نصاب ولها مبلغ إخراج قيمة. نصابها 85 جرام عيار 24 97 جرام عيار 21 113 جرام عيار 18 تخرج منها 2.5% سنويا بسعر الجرام في آخر يوم في الحول طيب مسألة مهمة هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاتها اقساطا يعني مثلا واحدة عندها 200 جرام 200 جرام ده المفروض هتطلع فيه مثلا 1000 جنيه زكاه فهي قالت انا الألف جنيه في شهر بيعسرني ينفع ادفع 100 جنيه شهريا لغايه 10 شهور هل يجوز لها ولا لا يجوز بشرط ان يبقوا قبل ميعاد الحول مش بعده خلاص يعني انا المفروض هدفع الفلوس السنه الجاية السنه الجايه دي اخر ميعاد فممكن اطلع الشهر ده 100 جنيه والشهر اللي جاي 100 جنيه والشهر اللي بعده 100 جنيه واجي بقى يوم الحول اشوف انا طلعت كام وبقي لي كام او عليا كام واطلعه خلاص يعني يجي اخر يوم في الحول وتشوف انا ذهبي النهارده مبلغ كذا المفروض عليا ومئتين جنيه طلعت ألف باقي لي مئتين جنيه أطلحهم النهارده ده جائز ودي كل الزكوات كده يجوز ليه ان هو يطلعها قبل الحول وليس بعد الحول في ناس يجي اول الحول يقول انا عليا زكاه ومئتين جنيه ابقى اطلعهم بقى بالتقسيط يقعد يطلع فيهم ده تاخر عن الفقير كده فيها مظلمتين المظلمة الأولى إن هو تأخر عن أداء الفرض زي واحد تأخر عن معاد الظهر أو العصر ثاني حاجة ظلم الفقير لان ده مال الفقير يعني من أول يوم في الحول خرج 2.5% من فلوسك بقى دين عليك للفقير ولذلك الفقهاء بيقولوا إيه بيقولوا ان إعطاء مال الزكاة للفقير إعطاء غير مراعى يعني اتصل بالفقرة وقول له تعالى خد فلوسك دي فلوسك انت ربنا خدها من مالي لي حقه وييجي لك يخبر ويقول له هاتفلوسك كأنه دين عليك فتخيل انت لما تأخر حيطلبك انت الفقير ده يوم الايامة بانك انت اخرته سنة كاملة عن دينه المفروض هو يحتاجه وهو طبعا فقير اشد احتياج تاني حاجة غير مراعى يعني مش ومش هقوله انت بتعمل ب... هتعمل بايه هو حر يعمل في اللي هو عايزه فلوسه كامل الإعطاء مراعه ده اللي هو ايه في اذا كانوا ع اعطاء مراعه غير مراعه غير مراعه زي الفقراء والمسكين والمساكين المراعه اللي هو ابن السبيل اللي بديله سبب بديله واقول له ايه واحد تايه جاي ومش لاقي فلوس عشان قطر يسافر وعايز 100 جنيه يسافر بيهم بلده أنا ممكن أديله ال100 جنيه دي من الزكاة واقول له دول تسافر بيهم ما ينفعش تعمل بيه. ما ينفعش تاكل بيهم تسافر بيهم إنت بقى معاك فلوس من السفر لا التذكر أقل حاخد أنا بقية الفلوس ديت دي لواحد لوح يبقى ده اسمه إعطاء مراعاً إنما الفقير والمسكين ده إعطاء غير مراعى بدي له فلوس مش هقول إن تبتعمل بهوم إيه طيب المرأة اللي هي فقيرة أو يتيمة عايزه تتجوز دي بقى نقطة مهمة ينفع أنا أو ما أنا جايب لها التلقة لها تفضلي التلقة إيه أنت كده ظلمتها ليه لأن في الحقيقة دي فلوسها أنت أجبرتها على إنها تشتري حاجة معينة وكمان حرمتها من من اختيارها يعني المفروض ان اديلها الفلوس واقولها دي فلوسك اشتري به اللي انت عايزاه انت جبت لها ثلاجه ايديال هي مش عايزه ايديال يا عم هي عايزه حاجه ثانيه انت اكبر ده فلوسها لابد ان يستشعر الغني ان المال مال الزكاه هو ماله الفقير وليس ماله ده هو مجيب طلع إذا جايب العربيه النص ده وحطت عليها التلاجة وطبعا زفل غاية البيت عشان ناس تعرف ان هي ايه واخدت دي فلوسها مش فلوسك انت مفروض تعطيها حياء منك ليها لانك ربنا انت, انت اخرتها عنها تاني عاجة دولها وتقول انت عايزة ايه اشتره لك انا زي ابوك اشتري اللي انت عايزها تقول لك لا مش عايزة, مش عايزة انا عايز اشتري التلاجة الفلانية وايت ويل الفلانية هي حرة تشتري اللي هي عايزها ولكن بالمبلغ اللي امعها يعني ما ينفعش أنها تغالي قوي في فيها بدل ما تتجوز تجوز عشرة. المفروض أصلا في صرف زكاة الأيتام بما يقوم مثلها به. بما يتزوج مثلها به. ما ينفعش تغالي قوي ولا ما ينفعش. يعني بعض المشيخ يقول لا هي يقول بدل التلاج. وحصيرة بدل لا أيضا هذا ظلم. المفروض تزوج بمثلها. شوف مثلها ما تتجوز بإيه وتتجوز مش لازم أغلع هاجة ومش لازم أرخص حاجة حاجة زي مثلها ما تتجوز وهي ممكن تشتريها أو توكل المزكي وده من رحمة ربنا بالناس إن ده من مال الفقير ليس من مال الغني وأقوله قولي هذا وأستغفر الله لكم الحمد لله رب العالمين